المقدمة الاجروميه في علم العربية لأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود الصنهاجي الفاسي الشهير بابن اجروم الروم رحمه الله محققة على أثنتي عشرة نسخة منها نسخ كتبت قريبا من وفاة المصنف وأخر عليها قيود قراءة مع الإجازة تحقيق فضيلة الشيخ الدكتور.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 والذي يعرض بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بنياء وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالوام وينصب ويخفض بنياء وأما الأسماء الخمسة فترفع بالوام وتنصب بالألف وتخفض بنياء وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها باب الأفعال الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر نحن ضرب ويضرب واضرب فالماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك كأليت وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم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 وإن وما ومن ومهما وإذما وأين ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة باب مرفوعات الأسماء المرفوعات سبعة وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله والمبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع وهو أربعة أشياء النعت والعقف والتوكيد والبدل باب الفاعل الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهل ومضمر فالظاهر نحو قولك قام الزيد ويقوم الزيد وقام الزيدان ويقوم الزيدان وقام الزيدون ويقوم الزيدون وقام الرجال ويقوم الرجال وقامت هند وتقوم هند وقامت الهندان وتقوم الهندان وقامت الهندات وتقوم الهندات وقامت الهنود ويقوم الهنود وقام أخوك ويقوم أخوك وقام غلامي ويقوم غلامي والمضمر اثنا عشر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت, وضربت وضربتما وضربتم وضربت وضرب وضربت وضربا وضربوا, وضربوا, وضربوا وضربن باب المفعول الذي لم يسم فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل اخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل اخره وهو على قسمين ظاهر ومضمر فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد وأكرم عمرو ويكرم عمرو والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت, وضربت ما وضربتم وضرب وضربت, وضربت وضرب وضربت وضرب وضربت باب المبتدا والخبر المبتدا هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل النفضيه والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان والزيدون قائمون والمبتدا قسمان ظاهر ومضمر الظاهر ما تقدم ذكره والمضمر اثنى عشر وهي أنا ونحن وأنت وأنت, وأنت وأنتما وأنتم وأنت. وهو وهي وهما وهم وهن نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أسبه ذلك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 كان وأخواتها وإن وأخواتها وظلنت وأخواتها فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وما زال ومن فك وما فتئ وما برح وما دام وما تصرف منها نحم كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح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 وكأن للتشبيه وليت للتمني ولعل للتردي والتوقع وأما ظلنت وأخواتها فإنها تنصب المبتدى والخبر على أنهما مفعولان لها وهي ظلنت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخلت وجعلت وسمعت تقول ظلنت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك باب النعد النعت تابع للمنعوت في رفعه ونصبه وخفضه وتعريفه وتنكيره تقول قام زيد للعاقل ورأيت زيداً العاقل ومررت بزيد العاقل والمعرفة خمسة أشياء الاسم المضمر نحو أنا وأنت والاسم العلم نحو زيد ومكة والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء والاسم الذي فيه الألف واللام نحو الرجل والغلام وما اضيف الى واحد من هذه الاربعه والنكره كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر وتقريبه كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس باب العطف وحروف العطف عشره وهي الواو والفاء وثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوظ خفضت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورايت زيدا وعمرا وبررت بزيد وعمل وزيد لم يقم ولم يقعد باب التوكيد التوكيد تابع للمؤكد في رفعه ونصبه وخطبه وتعريفه فيكون بألفاظ معلومه وهي النفس والعين وكل وأجمع وتوابع أجمع وهي أكتع وأبتع وأبصع تقول قام زيد النفسه ورأيت القوم كلهم ومررت بالقوم أجمعين باب البدل إذا أبدل اسم من اسم أو فعل من فعل تبعه في جميع أعرابه وهو أربعة أقسام بدل الشيء من الشيء وبدل البعض من الكل وبدل الاجتمال وبدل الغلط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 وهي الا وغير وسوى وسوى وسواء وخلا وعدى وحاشا فالمستثنى به ينصب اذا كان الكلام تاما موجبا نحو قام القوم الا زيدا وخرج الناس الا عمرا وان كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء نحو قولك ما قام القوم الا زيد والا زيدا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 وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمل وقصدتك ابتغاء معروفك باب المفعول معه وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من معه الفعل نحو قولك جاء الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة وأما خبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها فقد تقدم ذكرهما في المرفوعات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 وأما ما يخفض بالإضافة فنحم قولك غلام زيد وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن فالذي يقدر باللام نحم قولك غلام زيد والذي يقدر بمن نحم قولك ثوب خز وباب ساد وخاتم حديد والله أعلم تم بحمد الله